تجلى الحق في عالم قدسه الواسئ تجليا قضاء بانتشار فضله في القريب والشاس فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بدعباد ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنبشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سواب غفر لله على هذا الحبيب يا قلب السرور قد تواذا بحبيب عن ما انا نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن اعلى مقام وتلاها في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجد نجه بشرا كاملا من الجنزح الظلا وهو من فوق العلم ما قدر أذره رفأذا في شؤونه وكمالا لا الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن يصفه اللسان ويحار في تعقل معاليه الجنان إِنَّ بشر منه في علم البطور والظهور ما الْخَلْقِ الوجود الخلق اللَّهُ فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبل فاجأت زواده البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الله أمة صلّي وبارك عليه وعلى